لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه الا يأتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله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 إِذَا يئسن مِنَ المحيض من نسائكم إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لم يَحِضْنَ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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أُولِي الألباب الذين آمنوا